「ファ م マ من ン ثقلت موازينه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة واما من خفت موازينه ف أ م ه ه ا و ي ة وما أ د ر ا ك ما هيه نار ح ا م ي ة